Să قرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نباني بالطوى نحن جند الله درما دربنا غربة نحن بالقيود بسنه طويل القلول نحن بالقيود بسنه طويل القلول جديد غرباء هاجت في دنيا يوم كنا سعدا بكتاب الله صباحا, صباحا وغساة